أحد عشر استمع إلى الجمل، ثم أكمل الجمل بالكلمات التي تسمعها واحد يا محمد، صف لنا رحلة الطائرة اثنان قل لي لو سمحت، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ثلاثة المسافر ينتظر موعد الطائرة في المطار أربعة عذراً التقاط الصور ممنوع هنا خمسة تعودنا على السفر بالطائرة